بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين انتهينا قبل التعطيل من البرهنة على اختصاص الوجوب بناء على وجوب المقدمه بالمقدمه الموصله إن امنت تاره اصلا ننكر وجوب المقدمه خب هذا بحث اخر وهذا هم اظن سياتي بحث في المستقبل لكن بناء على قبول اصل وجوب المقدمه برهن على ان الوجوب مخصوص بالمقدمه الموصله بقي علينا أن نعرف الصيغة المعقولة للمقدمة المُ للمقدمة المُوصلة. كانوا كشيء قبل كنا نرمز إليه برمز وكنا كنا نقول أن المقدمة المُوصلة لها معنى آخر لا يرد عليها بعض الإشكالات التي أوردت. عليها ونر قلنا إلى أن يأتي البحث المفصل عن مع المعنى الصحيح للمقدمة الموصلة نرمز إليها برمز ما أدري كنا نقول واقع المقدمة الموصلة أو شنو فرمز كنا نرمز إليه مقيع علينا البحث المفصل حاول أنه ما هي الصيغة المعقولة للمقدمة الموصلة أي ماذا يؤخذ في الواجب بحيث تصير المقدمة موصلة وهذا بحث تصوري لما تم عليه البرهان البرهان أقمناه بشكل كامل على أن الوجوب مخصوص بالمقدمة الموصلة والبحث الآن تصور بحث وهو أنه ما مع كيف نتصور معنى المقدمة الموصلة وهناك عدة تصورات لاختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة التصور الأول أن يتقيد الواجب بما يترتب عليه الصلاه أن نقول هكذا المقدمه الموصله يعني المقدمه التي يترتب عليها ذو المقدمه هذا نسميه بالمقدمه الموصله وهذا هو الذي كان ملحوظا في نظرهم المقدمة الموصلة التي اشكلوا عليها بما أشكلوا الاشكالات الكثيرة التي بحثنا وأجبنا عليها كان مقصودهم هذا كان ما يوجد في مد نظر الأصحاب هو هذا المعنى وهو أنه أن يتقيد الواجب بما يترتب عليه عليه الصلاة وهذا هو الذي كان ملحوظا في نظرهم حينما اشكلوا عليها بلزوم الدوره والتسلسل ما شاء الله وهذا التصور غير صحيح هذا التصور الاول باطل لا للدوره والتسلسل فانه تقدم الجواب عليهما نحن اجبنا وقلنا لا, لا يلزم دور ولا تسلسل بل نكتة أخرى هناك نكتة أخرى تؤدي بنا, بنا إلى أن لا نقبل هذا التصور وهي تلك النكته هي ما يلي هي وهي أن ملاك الوجوب الغيري هي المقدمية الوجوب الغيري لو آمننا به ملاكه المقدمية أن يكون مقدمة للواجب النفسي هذا هو ملاك الوجوب الغيري وما لا يقع في طريق الواجب النفسي ليس مقدمة الذي لا يقع في طريق الواجب النفسي ويتوقف الواجب النفسي عليه هذا ليس مقدمة يعني بعض القيود إذا كان لا دخل له في إيصال إلى الواجب النفسي ذاك القيد لغو نصف فلا معنى لأن يكون ذاك القيد قيدا وما لا يقع في طريق الواجب النفسي ليس مقدمة ولا معنى لانبساط الواجب الغير عليه وقيد ترتب الواجب النفسي عليه هذا القيد قيد أنه يقال يترتب عليه الواجب النفسي الواجب النفسي هذا القيد أمر منتزع أن تحققه وجود الواجب النفسي يعني حينما يتحقق الواجب النفسي ينتزع هذا العنوان عنوان أنه أوصلنا إلى واجب النف إلى الواجب النفسي هذا القيد ينتزع من نفس الواجب النفسي فأخذوا هذا القيد في الواجب الغيري معناه انبساط الوجوب الغيري عليه فإن الوجوب الغير يعني الوجوب لأجل الغير خب هذا ترتب الواجب النفسي هذا قيد يأتي هذا دخيل في في تحقق الواجب النفسي لا هذا أصلا هذا العنوان عنوان ينتزع من نفس ذلك الواجب النفسي حينما يتحقق الواجب النفسي يقال أنه ترتب الواجب النفسي هذا ليس داخلا ليس من القيود التي تنهينا إلى الواجب النفسي وليس في هذا الطريق فكيف يمكن أن يكون هذا هو القيد المأخوذ في ضمن المقدمة الموصله فهذا باطل التصور الثاني في هذا التصور الثاني فكر فيه فكروا في تغيير الشيء المنتزع قالوا خب هذا الخطا الذي وقع في هذا التصور هو أننا جعلنا عنوانا ينتزع من الواجب النفسي قيدا في الواجب الغيري وهذا لا معنى له العنوان الذي ينتزع من الواجب النفسي يؤخذ في الواجب الغيري هذا عنوان أصلا متاخر عن أصل الواجب النفسي إذا تحقق الواجب النفسي يقال أنه توصلنا إلى الواجب النفسي. هذا هذا هو الذي كان خطا في التفص في التصوير الأول فلنبدل التعبير فلنبدل التعبير لنبدل بتعبير هم منتزع ما يخالف فليكن منتزع لكن ليس منتزعا من الواجب النفسي بل منتزعا من نفس المقدمة من نفس الوضوء ذاك نأخذه قيدا حتى لا يرد هذا الإشحال مثلا ماذا ينتج من نفس المقدمة نقول عنوان التوصل إلى الواجب النفسي هذا عنوان من نفس الوضوء فإن الوضوء يتر... نفس الوضوء يترتب عليه شيئان عرضيان أحدهما أمر خارجي وهو الصلاة بعد أن يتوضع يصلي يترتب عليه ويترتب عليه انتزاع ان المقدمه صارت بارده ينتزع منه التوصل او قل ينتزع عنه الموصلية او قل ينتزع عنه العليه أو ما شابه ذلك من العناوين اللذ... التي هي منتزعة من نفس الوضوء يقول الوضوء اللت... الوضوء موصل ال... الوضوء وأي عنوان من هذا القبيل اللذ... التي تنتزع من نفس المقدمة فالوضوء يرتب عليه أمران أمر خارجي وهو ووصله وأمر انتزاعي وهو أنه عنوان التوصل قول عنوان موصلية قول عنوان العلية قول هذه منتزع من نفس الوضوء بتخيل أن هذا التغيير يؤثر في دفع الإشكال ولكن يقول أستاذنا هذا الكلام أيضا لا يرفع الإشكال. أفرض هذا شيء هذا المقدمة ترتب عليه عليها شيء أنا شيء خارجي وهو الصلاة وشيء عنوان انتزاعي خب هذا صار في عرض الصلاة. أنوان انتزاعي صار في عرض الصلاة ما صار في طريق الإيصال إلى الصلاة فالاشكال نفس الاشكال ولم يتغير شيء أبدا لم يكن الانشكال منشأه أن الانتزاع في طول الصلاة لو قل في عرض الصلاة وإذا صار في عرض الصلاة هذا لم ليس معناه أنه إذن هو دخيل في الوصول إلى المقدمة ولو أوجب ذلك ترتب الوجوب الغيري على هذه الأمور الانتزاعية لازم ترشح الوجوب الغيري على كل ما يلازم الواجب النفسي هذا الأمر الانتزاعي في عرض الصلاة ملازم للصلاة أجب كل ما صار ملازما للمقدمه المقدمة صار له دخل في الوصول إلى ذا المقدمة لزاك هذا هو التصور الثاني التصور الثالث ما سماه المحقق العراقي رحمه الله بالحصة التوأم يقول لابد ان نفترض أن المقدمه الموصله تلك الحصة التي هي توأم مع تحقق المقدمة أستاذنا حلل هذا التحليل بدقة وبشكل دقيق بكل ما له من معنى لعلنا على ما أشرته أنا تحت الخط لعلنا لا نجده بدقة الكلمة بكل جوانبه في في كلمات محقق العراقي على كل حال نحن نشرح هذا موضوع الفصة التوع نشرحه أستاذنا حلل كلام الشيخ العراقي إلى بيان أمرين قال هادان الأمرين هادان الأمران كأنما هما اللذاني يحقق لنا المقدمه الموصله الأمر الأول عليكم السلام ورحمة الله الأمر الأول أن الأمر بشيء تارة يتعلق بالمطلق وأخرى يتعلق بالمقيد وثالثا يعني وثالثا يتعلق بالشكل الذي يقال تقيد جزء وقيد خارج ورابعا لا لا لا تقيد جزء ولا قيد خارج وإنما هو الحصة التوأم الأمر الأمر الأول هذا أن الأمر بشيء تارة يتعلق بالمطلق، كالأمر بالصلاة المطلق من ناحية إيقاعها في المسجد وعدمه، الأمر بالصلاة صلى سواء توقعها في المسجد أو توقعها خارج المسجد، هذا مطلق أصلا قيد ما موجود. وأخرى يتعلق بالمقيد كالأمر بالصلاة في المسجد مع خروج القيد عن تحت الأمر لو أمرنا المولى بالصلاة وفي المسجد مطلع ليس مطلعا أمرنا قال صلوا في المسجد ولكن القيد ليس تحت الأمر حسب التعبير المعروف الذي قد يقال, يقال تقيد جزء وقيد خارج القيد خارج ليس تحت الأمر لكن التقيد جزء هذا شكل ثاني وثالثة يتعلق الأمر بذات المقيد على نحو يكون القيد والتقيد معا خارجين الأمر متعلق بذات المقية لا بالقيد ولا بالتقيد القيد والتقيد كلاهما خارجان عن تحت الامر ويكون متعلق الأمر ذات الفصة وهذا هو ما يسمى بالفصة التوأم ويكون القيد مجرد مشير الى ذات الحصة التوأم كما في قولنا امامي خاصف النعل من هو امامي سلام الله عليه هذا الذي قاعد يخصف نعل هذا هو امامي وهذا وهذا عنوان امامي خاصة في النعل ليس الا عنوانا مشيرا صدفة كان قاعد مشهور بخصف نعله عليه السلام فهذا العنوان جعلناه عنوانا مشيرا لا اكثر والتقيد به في استفقاق بالي دون دخل للقيد ولا للتقيد به يعني ليس هم من قبيل آآ آآ هذا تقيدون جزء تقيدون جزء ولا وقيد خارج لا التقيد ولا القيد هذا ليس مؤثرا في استفقاق الذات الشريفة للإمامة إنما هذا مجرد عنوان مشير هذا هو الذي يسمى بالحصة الطوع. خب هذا هو الأمر الأول الذي استنبطه أستادنا من عبائر الشيخ العراقي. والأمر الثاني الذي أم استنبطه أستادنا من كلام الشيخ العراقي ما يلي. يقول الامر المقدمي في المقام لا يمكن تعلقه بالمطلق ولا بالمقيد فينحصر الامر بتعلقه بالحصه التوام بالايصا اما امتناع المطلق فلانه خلف برهان مقدمه الموصله بحسب الفعل لا يمكن أن يتعلق بمطلق المقدمه لأنه هذا خلف ما فرضنا يعني فرضنا البرهن على أن الواجب فقط الحصة الموصلة فالإطلاق لا معنى له خلف البراهين اللي فرضنا أننا قبلناها بعد أن قبلناها فلا يمكن أن يتعلق الوجوب بمطلق المقدمة وأما امتناع التقييد فلأن القيد المتصور أحد قيدين وكلاهما مستحيل فالإطلاق هما ممكن خلف الإيمان بالمقدمة الموصل وأما التقييد ايضا ما ممكن لأن التقييد لا يكون إلا بأحد شكلين وكل الشكلين مستحيل أحدهما التقييد بترتب الواجب وانضمامه نقول مقيدا تلك المقدمة التي يترتب الواجب عليه وينضم إليه خب هذا مستحيل هذا التقييد ووجه الاستحالة هو أن الملاك والغرب المترتب على كل مقدمة إنما هو سد باب عدم المقدمه من ناحيه تلك المقدمه وهذا غير التعبد غي وهذا غير التقييد بترتب الواجب هو يرى انس العراقي ان كل كل مقدمه اثره انه يسد باب عدم المقدمه باب عدم الصلاه الذي ينفتح من ذات الباب الذي لو لم نفعله انعدمت الصلاه وهذا غير التقييد بترتب الواجب بتروه محدد بهالمقدار بالمقدار سد باب العدم من هذه الزاويه اما انه يترتب الواجب هذا ما فلكي فهذا محال ثانيهما تقييد الأمر بالوضوء مثلا بالاتيان بباقي المقدمات. المقصود بالموصلة أنه لا يكون فقط تتوضأ وآهيه وتقول هذه مقدمة واجبة. مقيد بالاتيان بباقي المقدمات التي تنتهي بأجمعها إلى تحقق ذا المقدمة. يقول هذا المحاد. لماذا؟ لأن لأنها لو قيدت كل مقدمة بالمقدمة الأخرى كان هذا دورا الوضوء لو قيدت أيضا وضوء باستقبال القبلة واستقبال القبلة هم وحدها مكافر مقيدة بحالة الوضوء حالة الطهارة إذا كان كل منهما مقيدا بالآخر لازم الدور هذا دوره هذا توقف على ذاك هذا كم توقف على هذا هذا دوره إذن فانحصر الأمر في أن يكون المقدمة الموصلة إلى يكون معنا المقدمة خصة التوأم والتي نشير إليها بإشارة إن هي إلا مجرد إشارة هذا الذي مثلنا ب خاصف النعب هذه خلاصة كلام المحق العراقي ثم يبدأ أستاذنا بالإشكال على هذا الكلام نؤجل الإشكال إلى غد إن شاء الله وأنا ما لا أجيء هل وأوضحت هل كنت قادرا على التوضيح أو لا كما أقول دائما لو كنت قادرا على التوضيح فبه هذا نعمة وإلا فصلوا على محمد رضي